يا مغفر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى رجاي يا مجزل العطايا يا وسيع الهدايا سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار